حقاً كان الاهتمام بالآخرين هو أول ما يشغل الرب على الصليب فكما اهتم بصالبي وكما اهتم باللص اليمين اهتم أيضاً بأمه وعهد برعايتها إلى تلميذه الحبيب عهد بالبتول إلى تلميذه البتول عهد بأمه التي حملته كثيراً على صدرها إلى تلميذه الحبيب الذي اتكا كثيرا على صدره عهد بأمه التي وقفت إلى جوار الصليب إلى التلميذ الوحيد الذي تبعه إلى الصليب يا امراه هو ذا ا